المرتهن والمجري عليه يتنازعانه فالمرتهن اراد ان يفديه ليبقى رهن فهل للمرتهن ذلك نعم قال المرتهن مثلا انا هذا الرقيق رهن عندي بمائة الف وقد جنا بجناية تساوي خمسين ألف أنا أدفع الخمسين وأطالب بالخمسين وأطالب بالمئة يمكن الرقيق هذا يجيب مائتين ألف فمن حقه وإن أبى الراهن فداءه قال ما علي ما أفديه فللمرتهن يفداه بمثل ما يفديه به الراهن يعني بالحق المطالب به او بالاقل من قيمته بالاقل من القيمة او ما الارش وحكمه في الرجوع بذلك حكم ما يقضي به دينا يعني يكون هذا المبلغ الذي فدى به الرقيق مع الدين كأنه دين له دينه مثلا بمائة الف وفد الرقيق بخمسين الف اصبح الحق الذي يطالب به المرتهن يطالب به الراهن مائة وخمسين الف حكم ما يقضي به دينه فان شرطا نعم فحكمه وحكمه في الرجوع بذلك حكم ما يقضي به دينه يعني أنه يرجع به على قيمة الرقيق مع الدين نعم. فإن شرط جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول لم يصح فإن شرط جعله رهنا بالفداء قال أريد أن يكون الرقيق هذا رهن بالفداء الذي فديت وبالدين السابق الذي لي قال لم يصح لأن الرهن مشغول بالدين السابق فلا يشغل بالدين والفداء اللاحق نعم. لأن العبد رهن فلم يجز رهنه بدين سواه ما يرهن بشيئين وأجازه القاضي, وأجازه القاضي قال لا بأس لأن الحق لشخص واحد ويمكن الرقيق يباع بقيمة اكثر من الدين فيستوفي المرتهم الدين والفداء الذي دفعه نعم واجازه القاضي لان المزني عليه يملك ابطال الرهن بالبيع فصار كالجائز قبل القبض والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة مثلا اخذ رهن اخذ دين وقال اشترهني قال رهن هذا الرقيق مثلا ثم اخذ دينا اخر وقال ماذا ترهني قال نفس الرقيق الذي ما سلمتك الى الان الرهن ما سلم يملك فيه الزيادة والنقص مدام ما, ما تم تسليمه نعم ولأن الحق متعلق به وإنما ينتقل من الجناية إلى الرهن بخلاف غيره فهو رهن بالدين والرجل دفع فداء وأصبح الفداء هذا بمثابة الدين فصار الرقيق رهنا بالدين وبالفداء معا لأن الفداء سلم من طريقه وبسببه فلازم هذا فصح لأن الرقيق قد يباع بقيمة تعادل الدين والفداء الذي دفع فيه فيستوفي حقه من هذا الرقيق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 يقول يقول السائل ما الذي يجعل أئمة الإسلام عن المذاهب المشهورة يختلفون مع أنهم جميعا متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم أئمة الإسلام يختلفون رحمهم الله مع أنهم كلهم يتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم واختلافهم لأسباب إما أن هذا صح عنده هذا الحديث فأخذ به والآخر ما صح عنده هذا الحديث فما أخذ به وأخذ بغيره أو يختلفون لأن اختلافهم في الماخذ من هذا الحديث قال احدهم هذا الحديث يدل على كذا والاخر قال لا بل يدل على كذا فاختلفوا في دلاله الحديث وهذا الاختلاف سائر من زمن الصحابه رضي الله عنهم والاختلاف هذا في الفروع والمسائل الفقهية وأما مسائل الأصول والعقيدة والتوحيد فلم يختلفوا ما يتعلق بالتوحيد والصفات وعبادة الله جل وعلا وتوحيد فهذه لا خلاف فيها ما اختلف فيها العلماء والعيمة وانما اختلفوا في المسائل الفرعيه يعني الفقهيه يقول مثلا احدهم الصلاه خلف المقام بعد الطواف واجب من واجبات الطواف لو ما صلى ما صحت صلاته ما صح طوافه الاخر يقول لا يا اخي الطواف الصلاه خلف المقام سنه من سنن الطواف اذا تيسر هذا واذا لم يتيسر فالطواف صحيح وهكذا المبيت بمزدلفه يرى بعض العلماء رحمهم الله ان المبيت بمزدلفه ليلة عيد النحر ركن من اركان الحج قال لانها مذكورة في القرآن الآخر يقول المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج الثالث يقول المبيت بمزدلفة سنة من سنن الحج وكل يستدل رحمة الله عليهم ولا حرج في هذا الذي يقول ركن يقول ما يصح الحج إلا بذلك والذي يقول واجب يقول يجب ان يفعل فاذا لم يفعله وجب عليه هدي والحج صحيح والذي يقول سنة يقول بات او ما بات سنة ان بات فحسن وان لم يبت فلا شيء عليه لا هدي ولا غيره حجه صحيح فيختلفون رحمه الله عليهم في العبادة من كونه سنة او ركن أو واجب. <تصفيق> يقول هل يقضي من فادته ركعتا ركعتي الفجر قبل الصلاة أم بعد الصلاة مباشرة؟ إذا فاتته سنة الفجر ما أمكن أن يأتي بها قبل الصلاة لأنه دخل فأقيمت الصلاة أو دخل والصلاة مقامة مثلا فما الذي ينبغي له نقول يستحب قضاء هاتين الركعتين يستحب قضاءهما ولا يجب ولا يتعين ثم المرء بالخيار ان وثق من نفسه القضاء فالافضل له ان ينتظر حتى تطلع الشمس وترتفع ثم يقضي سنة الفجر ويقضي قب ويؤدي قبلها او بعدها سنة الضحى وان خشي ان ينشغل عنها او ينساها فيؤديها بعد الصلاه مباشره نقول الكل جائز من حيث الجواز والأفضل أن تؤخرها إن خشيت أن تنساها فالأولى أن تأتي بها بعد الصلاة مباشرة يقول السائل ما حدث في صلاة الفجر سر يسأل عن القنوط في صلاة الفجر سرا. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القنوط في صلاة الفجر قنة صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات يدعو على قبائل من قبائل العرب عصت الله ورسوله الرعل والاكوان وعصيه يدعو للمستضعفين بمكه ثم ترك صلى الله عليه وسلم القنوت فكان اخر الامرين ترك القنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء إذا نزل بالمسلمين نازلة فيستحب القنوط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا للمستضعفين المضطهدين بمكة وحينما آذت هذه القبائل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين دعا عليهم عليه الصلاه والسلام قنت في قنوت المراه اذا نزل بالمسلمين نازله لكان له مبرر فيستحب القنوت او يباح القنوت واذا لم يكن هناك مبرر فكان اخر الامرين ترك القنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض يقول متى ينقطع تتابع صوم الكفارة ككفارة القتل والصوم وغيرها من الكفارات الكفارات التي يلزم فيها صيام شهرين متتابعين يقطع التتابع اذا افطر بدون عذر اما اذا افطر لعذر كان يكون قطع التتابع من اجل صيام رمضان وقطع التتابع من اجل فطر يوم العيد عيد الفطر او عيد الاضحاء او المراه قطعت التتابع من اجل الحيض او من اجل النفاس فهذه الامور لا تقطع التتابع او قطع التتابع من اجل المرض ما استطاع ان يصوم عليه صيام كفاره شهرين متتابعين صام ثلاث اربعين يوما مثلا وبقي عليه عشرين اصيب بمرض ما استطاع ان يصوم افطر لمرضه ثم قوي فيما بعد فيصوم متى ما قوي وقدر على الصيام يصوم ولا يقطع التتابع المرض Ha <laughs> يقول إذا قدم بين يدي الإمام الصلاة على الأموات وأنا في التسبيح هل أقطع التسبيح وأقوم للصلاة على الأموات نعم يا أخي إذا كنت سبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم قدم الميت للصلاة عليه فصل على الميت واكمل تسبيحك لان التسبيح ممكن تكمله والميت يفوت عليك ومن صلى على الميت فله قراط ومن تبعه حتى يدفن فله قراطان والقراطان كالجبلين العظيمين من الاجر وعندما يقول الصلاة على الأموات والطفل ما الفرق بين الصلاة على الأموات والصلاة على الطفل وإذا كان هناك فرق أفي نعم فيه فرق لأن المنبه يقول الأموات يعني البالغين وإذا كان معهم طفل دون البلوغ وذلك أن الدعاء يختلف بالنسبة للبالغين تدعو لهم وتخصهم بالدعاء وبالنسبة للطفل يدعى لوالديه لأنه لا ذنوب عليه يدعى له بالمغفره والرحمة وإنما يدعى لوالديه فمثلا الصلاة على الميت بعد التكبيرة الاولى نقرأ الفاتحة الاموات عدد او واحد رجل او امرأة صغير او كبير صغار وكبار او احدهما تقرأ الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية يقال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد التكبيره الثالثه الدعاء لعموم المسلمين كان تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا إنك تعلم قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما إلى هنا الدعاء عام ثم إذا كان رجلا قلت اللهم اغفر له ورحمه وإن كان امرأة قلت اللهم اغفر لها ورحمها وإن كانوا أموات عدد قلت اللهم اغفر لهم ورحمهم وإن كان طفلا صغيرا يعني دون البلوغ قلت اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به اجورهما واجعله في كفاله ابراهيم الخليل وان كان رجلا دعوت بالدعاء له اللهم اغفر له وارحمه ومعه طفل ثم دعوت لوالدي الطفل بالدعاء الخاص بهما وإن كانوا أموات ومعهم طفل فتدعو للأموات بأ... بأ... تخصهم ثم تدعو لوالدي الطفل بما خصص لهما وهكذا وبعد التكبيرة الرابعة السلام يقول السائل أرجو توضيح كيف يباع الرقيق بعضه نصف وبعضه ثلث أرجو توضيح هذه المسألة نعم دعاء بيع بعض الرقيق يباع الرقيق قد يكون مملوك لشخص وقد يكون مملوك لاثنين وقد مملوك لثلاثة وقد يكون واحد له نصفه وواحد له ربعه وواحد له ربع الآخر وقد يكون لواحد نصف ولواحد الثلث ولواحد السدس وهكذا فهو ملك يباع ويشترى مثل ما إذا كان الناس شركاء في هذه السيارة بحسب عن او أو بهذه الأرض بحسب عن وهكذا فيباع نصفه أو ثلثه ثم هو إذا كان مشترك فثمرته وما يجنيه من أشياء واكتسبه من مال بعمله يقسم على اسياده بحسب ملكهم فيه يسأل عن الهرولة بين الخطين في السعي هي سنة من سنن السعي وكذلك الرمل في الطواف في اول طواف تقدم به الى مكة يسن الرمل وهو مسارعه الخطى مع مقاربتها فالرمل في الطواف والسعي الشديد في السعي سنة من السنن اذا تيسر الاتيان بهما فحسن واذا لم يتيسر فلا اثمع على المرء في تركهما يقول السائل الزواج العرفي في إحدى البلاد عبارة عن ورقة وشهود وغالبا بدون ولي وعندما يريد الزوج إنهاء الزواج يمزق الورقة ولا يعترف للزوجة بأي حقوق لها ولا لمولودها فهل هذا جائز النكاح يقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وايما امراه انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فلا يجوز النكاح على الصفه التي ذكرها السائل اذا كان كذا لكن الذي أعرفه في بعض البلاد النكاح العرفي أو الزواج العرفي أنهم ما يرجعون إلى الجهات الرسمية وإنما الأب يعقد للزوج في بحضره شهود ووجود عاقد غير رسمي هذا النكاح صحيح واما اذا كان النكاح العرفي معناه بغير ولي فهذا باطل نكاح فاسد من يصح واذا كان لاخره انه اذا رغب الرجل عن المراه يقطع هذه الورقه ولا يكون شيء هذا من يصح ولا يجوز لانه اتيانه اياها زنا والعياذ بالله اذا كان مجرد ما ينتهي من قطع يقطع الورقه لا لا بد من طلاق ولا بد من عده والاولاد اولاده وهكذا فما يصح النكاح الا بولي وشاهدي عدل وموافقه الزوجه ورضاء الزوجين وخلوهما من موانع النكاح يقول هل يسوغ الخروج من النافله لفتح الباب او الرد على الهاتف النافله اذا دخل فيها المصلي فله ان يقطعها ولا اثم الا ان الافضل اتمامها واما اذا كانت الحركه فيها يسيره فلا تقطعها مثلا إذا كانت الحركة يسيره مثلا طرق الباب فتقدم وفتح الباب وهو يصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو يصلي أو إذا كان الرد على الهاتف بغير كلام مثلا أخذ السماعة وقال سبحان الله مثلا ونزل السماعة فهذا لا يقطع الصلاة لأنه مثل ما لو سبح بغيري مثلا واحد يطرق عليه الباب ويقول سبحان الله يعني انتظر حتى اصلي وافتح لك كذلك الهاتف رفع التلفون وقال سبحان الله أو قرأ الآية التي يقرأها من القرآن مثلا رفع صوته بها ليسمع حتى يعرف المتكلم بأن صاحبه يصلي فينتظر يعني اعطاء المستأذن او المتكلم او الداخل اشاره لا تؤثر ولا تقطع الصلاه واما اذا رغب المصلي في قطع النافله فلا اثم والحمد لله الا ان الافضل هو الاتمام لقوله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم